اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوا عدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من نُبَيِّنَهُ وَفِيكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمْ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 ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فم هو حسبه ان الله بالغ امره وقد جعل الله لكل شيء قدرا والنائ يئس من المحيط من نسائكم ان ارتبتم اِن يَرْتَبِتْ ثَعْدَتُهُنَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْهَلُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مُجِرِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ نُرِيدُ أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِنَّ وَلَا نُضَارَّهُنَّ نُرِيدُ أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتَ حَمْلٍ فَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يضعن حملهم فان ارضاعنكم فاتمن وجورا وائتمروا بينكم وائتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه من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 عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّنَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَأَنِّي مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّي وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا جديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبل امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا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 يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيما ابدا قد احسن الله لهم رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل